উু বিলী নৈপি বিস্মীন্দি লী হিমজালিব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 وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فتوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من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 بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا فِحكم مبين وقالوا لولا انزل عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظر